بسم الله الرحمن الرحيم تمارين ما هذا هذا قلم وما هذه هذه ملعقة ما هذا هذا كتاب ما هذا هذا قميص ما هذا هذا بيت ما هذه هذه ساعة ما هذه هذه سيارة ما هذا هذا باب ما هذه هذه رجل ما هذه هذه دراجة ما هذه هذه يد ما هذا هذا ثم ما هذا هذا أنف ما هذه هذه مكواة. ما هذا؟ هذا مفتاح. ما هذه؟ هذه ثلاجة. ما هذا؟ هذا مسجد. هذا مسجد. ما هذا؟ ما هذا؟, ما هذا كرسي. ما هذا؟ هذا. نجمون واحد اقرا oku ve yaz واحد هذا مسجد وهذه مدرسه بو بير مسجيد بو دا بير اوكول دوان من هذه kimdir bu ''Hazihi uhtu Abbasin'' Bu, Abbas'ın bacısıdır. ''Telâfe'' هذا dikon ve hâzihi Bu bir horozdur, bu da bir tavuktur. هذا bnul mudîri'' Bu müdürün oğludur. ''Ve hâzihi bintul Bu ise öğretmenin kızıdır. 5- هذه ümmü yâsirin. Bu yâsirin annesidir. 6- Aynâ qîdrul lehmi? Etin tenceresi nerede? Hiye fîthellâceti. O buzdolabındadır. 7- هذا bâbun ve هذه nâfîzatun. Bu bir kapıdır. Bu da bir penceredir.